كثير يشتكون من الهموم والضموم علاجهم أن يضمان إلى صفوف المصلين مآسي الشباب في كل مكان وعلاجهم ادخلوا بيوت الرحمن انضبطوا في صفوف المصلين الإنسان يسعى في طلب رزقه، لكن عيب كل العيب تخرجنا الدنيا، ولا نخرج لاوامر الله جدّك علا، نخرج لقضاء حوائجنا ولأكلنا وشربنا ومنادي الله نادينا حيا على الصلاح حيا على الفلاح فنتهاون في الانتداب في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 وقال وإن ذنى وإن فرق فأعادها في الثالثة فقال صلى الله عليه وسلم رغم أنت أبي ذر خمس صلوات من أجاهن حيث ينادى بهم كنا له نورا وضياءا وبرهانا يوم القيامة ومن ضيعهن فلا يلومن إلا نفسه ومن ضيعهن فَلَا يَطُرُنَّ إِلَّا رَسُولَنَّ